يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار, فأوردهم النار وبئس الوشد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفت المرفود ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم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 أخذه أليم إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 يوم مشهود وما نؤخره, إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار لهم فيها زفير،, لهم فيها زفير وشهيق أما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت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 خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير من